بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يت 119. وإذا عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد 110. يا أيها الذين آمنوا لا 119. ولا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام فضلا من رب 117. وردوانا 118. وإذا حللتم فاصطادوا 119. ولا يجرمنكم شنآن قوم 111. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتذوا وتعاونوا على البر 119. ولا تعاونوا على الإثم والعذوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به والمنخنقه والمنخنقه والموقوده والمتردية والنطيحه وما أكلسوا إلا ما ذكئتم وما أكلسوا إلا ما ذكئ 129. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام 120. ذلكم فسق 121. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه مما علمكم الله فقولوا مما أمسكن عليكم وذكر اسم الله عليه. 112. واتقوا الله إن الله سريع الحساب 113. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 112. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذي 111. ومن يقر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا إلى الصلاة فاغسلوا جهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا جهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.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 أَو لَا مَسْْتُِّسَ أَفَلَم مَا أَم فَتَيََّ مُ صَعيدَ 112. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا تي وَاَلْيَتِيمَ فَاَلَا تَقْهَرْ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ لَعَلَّكُمْ تشكرون 129. واذكروا اللَّهِ الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطارنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 113. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 114. وأقرب للتجار 112. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 113. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم 115. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أي بسقو إليكم أيديهم إذ هم قوم أي بسقو إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثَنِّي عَشَرَةً طِيبًا وَقَالَ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَبْلَ حَسَنًا لَأُكَفِّي وَنَعْنِي كُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَإِذَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلنا قُلوبَهُم قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا به وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُونَ عَلَىٰ خَائِنَةٍ قليلًا منهم فعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا صارى وَنَثَاثَ قَوْمٌ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَوْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ 112. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم مِنَ من الكتاب 111. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير 112. قد جاءكم من الله نور وكتاب 111. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى 124. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن 119. ولك المسيح المريم وأمه ومن في الأرض جميعا 110. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء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 122. وإنكم بشر من من خلق 123. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ذَكُورُونِ عَمَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلْتِكُمْ أَمْبِيَاءٍ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً مَا لَمْ يُحِبْ أَحَدٌ مِنَ 111. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 112. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ان ندخلها حتى يخرجوا منها وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فاننا داخلون 115. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون اللَّهِ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين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 لا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإن محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وَأَتَلُوَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنِي آدَمَ بِالْحَصِ إذْ قَرَّ قربا بَقُوبَانَ فَتُكُبْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْأَخِرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 111. لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك 112. إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبور 119. وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين 110. فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 112. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا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 112. الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 119. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم 110. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما مِنَ كالا من الله 112. والله عزيز حكيم 113. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم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 119. سماعون للكذب أكالون للسحر 110. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 111. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم 119. إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 111. إن فيها هدى ونور يحكم بها النبئون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بمسحف من كتاب الله والربانيون الأحبار بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشوني ولا تشتتوا بآيات ثمن قليل ومن لم يحكم بما أن بلى الله فأولئكهم الكافون وكتذنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأمف بالأمف والأذن بالأذن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 وَقَبْتَ بِينَهُ عَلَى أَفَارِهِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْهِ يقوم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهينا عليه فاحكم بينهم بما ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 112. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات 113. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 119. وأن بِمَا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك اِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَ اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُصِيبَهُم بِبَعضِ ذُنُوبِهِم وَاِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقون أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ 124. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 125. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 126. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم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 121. ورسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 122. يا أيها الذين آمنوا من ارتدد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين 114. على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا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 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّقَدُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا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 118. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السح 119. لبئس ما كانوا يعملون 110. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصحر. 117. لبئس ما كانوا يصنعون 118. وقالت اليهود يد الله مغلولة 119. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا 110. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 121. وإن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 122. وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما قدونا ر للحرب الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين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 ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم منهم أمم كتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ 114. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 116. إن الله لا يهدي القوم الكافرين 117. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تُقمُ التَّرَاتَ وَالإِن جلَ وَمَا أُزِلَ إِلَكُم مَِبِّكُم وَل يَزيدًاَّكَسيرَ مِن م أُزِلَ إِ لَيكَ مِوبّكَ قُغ 124. فلا تأس على القوم الكافرين 125. إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر مَنْ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء 117. رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ بِئْتَنَّ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَبَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا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 124. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 125. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون اللهم لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله والسميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم 124. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 125. لعن الذين كفروا من بني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 إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ ما ودّتَ للذين آمنوا الذين قالوا إننا ذَلِكَ ذلك بأن منهم قسّيسين وربانين وأنهم لا يستكبوون وإذا سمعوا ما إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمننا فكتبنا مع الشهيد وما لنا لا نؤمن بالله وما جاه 117. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 118. فأثابه الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 115. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 116. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا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 إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان، فكفرتوا إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.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 الذيَّذينَ أَمَم إَِّ مَخَمر وَالمَيسِ وَأَ صَابو وَأََّامُ لِسُم مِن عملَل الشَّيقانِ فَيتَنبول عََّكُمْ ما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتبهون 115. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين 116. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات بناح فيما طعموا اذا ما تتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم تتقوا وامنوا ثم تتقوا وامنوا ثم والله يحب المحسنين يا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرب ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفرة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبل أمر عفا الله عما سلف.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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فَيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 113. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 114. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين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 ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون 116. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 112. كَانَ كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون 113. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 114. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.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 يحبسونهما من بعد الصلاة فيكوسمان بالله إن ورثت لا نشتري به ثمنه ولو كان ذقرا لا نشتري به ثمنه ولو كان ذقرا ولا نكتب شهادة الله إن ائذا لمن الاثمين فانه ترى على انه مستحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله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 112. إنك أنت علام الغيوب 113. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك 114. إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة 112. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني 113. وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني 114. وإذ تخرج الموتى بإذني.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 115. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين 116. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وأيّة منك وارزقنا وأنت خير الرازحين. قال الله إني منزلها عليكم.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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَمْ أنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنِّي 111. إن كنت قلته فقد علمته 112. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 113. إنك أنت علام الغيوب مَا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم 111. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 112. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 113. وأنت على كل شيء شهيد 114. تعذبهم فإنهم عبادك